إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم لكل أمر إِن منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم